وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ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 وَمَاءٍ مَسْكُوبَةٌ وفَاكِهَةٌ كثيرةٌ لا مَقْطوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ وفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إِنَّا أَشْأْنَاهُنَّ إِن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 وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا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 أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون؟ أأنتم آسفون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 تُم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحانوا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين